ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا bin beyn ftabeyin an tucibu kum b jahalat ftcbpu ala ma faglum nadim an بكم في كثير من ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر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 فَإِنْ دَاوَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ اللَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ